إِلَٰهٍ مَّن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ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 وَإِن لَّمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يُنذِرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا لِيُنذِرُوا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 واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذابا هون بما كنتم تستكفرون في الارض بغير الحق وبما كنتم وبما كنتم تفسقون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 تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزل قوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلناه وَجَلَّ لهُم سَمع وَأَبَصَارهُ وَفِْدَ فمَا أَقْنَا عَنْهُم سَمْرُهُم وَلاَا أَبَصَارهُم وَلاَا فِْدَتهُم مِن شَيئٍ إذكانوا إكَانوا إذ يجَحَدونَ بآيات اللهِ وَحاقَ بِهِم مَا كانَوا بِ يتَهْزِئون وَلَقدََ أَهْلَكْناَا مَا حَولَكُ مِنَ القُرَى وَصَرَفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَهَا فَلَنُضِلَّنَّ عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يفترون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 بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قَالَ فذوقوا العذاب بِمَا كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأن